بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آله بعد. قال المراد رحمه الله تعالى السادس الفاء الحرف السادس الحرف المعان الفاء على حرف المهمل غير عامل. خلاف لمن زعم انها تجر اذا نابت عن الربا و هو قال مرجوح ولمن ذهب الى انها تنصف مضارع في العجبه و راي الكوفه هو مرجوح ايضا و الكلام على ذلك و أقسام الفاء الفا عاطفة وجوابية وزائدة عاطفة وجوابية وزائدة. ألا أما العاطفة هذه الأولى اكتب عليها واحد. أما العاطفة فهي من الحروف الذي تشرك في الإعراب والحكم. اي تجعل تشرك اي بين التابع والمتوع تشرك اي بين التابع والمتوع في أمرين ما هما في الإعراب والحكم ومعناها التعقيب ومعناها التعقيب فاذا دخلت فإذا قلت ومام سيد فعمر دلت على أن قيام عمرو بعد سيد بلا مهلة والمهلة عرفية يحددها العرف فيقال دخل البصرة فبغداد إذا, إذا كان سائر على الخيل فلم يسد على ثلاثة أيام فإن زاد قيل ماذا قيل ثم قيل ثم ويقال تزوج فولد له تزوج فولد له اذا لم يكن يعني بين الولاده الا ساعه ماذا ساعه الخطوبه لحظه الخطوبه و لحظه العقد و مده الزفاف و مده الحمل يقال تزوج فولد له فاذا مها ان يعني شهرا على هذا على هذه المده قيل ثم قيل ثم فالمهله تحديدها عرفي تحليلها عرفي و الحمل معروف كم هي تسعة أشهر مع لحظه الخطوبة ولحظات العقد ومدة الزفاف يعني انظر كم زمن فكل مهلة كل مهلة بحسبها كل مهلة بحسبها كل مهلة بحسبها وتحديد المهلة أمر الراجع إلى العرف أمر الراجع إلى العرف قال بلا مهلة فتشارك ثم في إفادة الترتيب والترتيب معناه أن الثاني بعد الأول ترتيب معناه ان الثاني بعد الأول قال وتفارقها في أنها تفيد الاتصال في كان تفيد الاتصال اتصال بين ماذا بين التابع والتبيع في الحكم اتصال حكمي من قام زيد بن الاتصال بين زيد عمرو في ماذا بالقيام القيام تزوج زيد فولد له الاتصال بين ماذا وماذا بين الزواج والولادة اتصال حكم قال ثم تهيد الانفصال الانفصال والفات تهيد الاتصال أي في الحكم وعيضا في أمر آخر ما هو الرتبة الاتصال في الرتبة والاتحاد في الرتبة فزيد عمر من مرتبة ماذا؟ واحدة من مرتبة واحدة ويعني الولادة نتيجه لمن؟ نتيجه للزواج وها لحظات لقاع قال ثم تفيد الانفصال الانفصال في ماذا؟ في الحكم وفي الرتبة في الرتبة أقول جاء زيد ثم عمرو فالاتصال يعني الانفصال بين مجيء زيد وبين مجيء زيد وبين ما جاء زيد ثم عمرو مجيء عمرو ومجيء زيد بينهما عيش رتبة فتلك رتبته مقدمة متقدم وذلك ما هو متأخر متاخر هذا هو وربما أقول جاء الجيش ثم الأمير لعند الرتبة بين ماذا بين الجيش والأمير رتبة ايش ورتبة علو رتبة علو وهو يكون في مؤخرة القوم يتفقد الضعيف وينظر ذو الحاجة حتى لا يتعثر أحد من جنده لحسر رعايته مثلا قال وثم تفيد الانفصال قلنا في ماذا في الحكم وأيضا في مسألة أخرى وهي ماذا الرتبة ايضا تفيد انفصال الرتبة تماما بين الخالق وماذا والمخلو أي إن قال مثلا يعني أنا عند الله ثم عندك أأتي يأتي بثم إذا استجار بشخص استجار بالله ثم بك بما يقدر عليه ضابط الشرعيه فلا يأتي بالفاء ولا اعتبر الواو. لأن الواو ماذا تفيد؟ اتصال رتبة. فتسوية بين رتبة الخالق المخلوق. والواو تفيد الاشتراك بين رتبة الخالق والمخلوق. لكن ثم ماذا تفيد؟ انفصال الرتبة. إذا الرتبة الخالق عليا ورتبة المخلوق دنية سفلى. استخدم ثم. استخدم ثم. قال ثم تفيد الانفصال هذا من هو البصريين وما هو خلاف ذلك تأولوه قال واورد السيرافي على قولهم ان الفعل التعقيب قولك يا دخلت دخلت البصرة في الكوفة لأن أحد الدخولين إلا لمين الآخر لكن نقول المهلة تحديدها عرفي قال فلان احد الدخولين لم ير الاخر لم ير الاخر يعني لم يتبعه بلحظات هذا ما يفهم ما يفهم من المثال قال لم ير الاخر اي لم يتبع الاخر المقصود بلحظات و اجاب بانه بعد دخوله البصره هو أجاب بأنه بعد دخوله البصرة لم يشتغل بشيء غير أسباب دخول الكوفة يعني يقول هذه المسافة الذي تأخر فيها هي مسافة عيش قطع الدخول هي مسافة لقطع الدخول وليست عيش وليست ريع البقاء أو للمقت أو للتأخر وإنما هي لمعالجه السير معالجة السين. وقال بعضهم تعقيب كل شيء بحسبه، أي أن المهله راجع إلى من إلى العرف هذا أقوى. فإذا قلت دخلت مصر فمكة أفادت التعقيب على الوجه الذي يمكن، على الوجه الذي يمكن، الوجه الذي يمكن من الزمن، من الزمن، مثلا قال وذهب قوم منه ابن مالك إلى أن الفاء قد تكون للمهلب بمعنى ثم وهذا على تناوب قال وجعل من ذلك قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماءه الصبح الأرض واخضره وتؤولت هذه الآية على أن فتصبح معطوف على محذوف تقديره أنبتنا به فطال النبت فتصبح وهذا ابلغ لماذا فيه بلاغة إيجاز فالقرآن يوجز يوجز ولا يطلم هذا فيه بلاغة الإيجاز وقيل بل هي للتعقیب وتعقیب كل شيء بحسبه وهذا هو الأولى هذا لا لا والتعقيب والمهل راجع للعرف قالوا ذهب الهراء يحب الزيادة وزكرية إلى أن ما بعد الفاء قد يكون سابقا إذا كان في الكلام ما يدل عليه القرائن لها دللتها واعتبارها عند جميع العلماء فإذا وجدت قرينه اتكأنا عليها اتكأنا عليها ذوقت قليات تكان عليها قال وذهب الفراء إلى ان ما بعد الفاقد يكون سابقا إذا كان في الكلام ما يدل على ذلك لا مانع من هذا كقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا والبأس في الوجود واقعا قبل الإهلاك وأجيب بأن معنى الآية وكم من قرية أردنا إهلاكها كقول ك... كقوله إذا اكلت فسم الله أي إذا عرّت إذا قمتم إلى الصلاة إذا عرّتم إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد وقيل الفاء في الآية عاطفة للمفصل على المجمل قولك كقوله تعالى ان أنشأناهن ان شاء فجعلناهن أبكارا وهذا ممن فرضت به الفاء هذا ميز ميزات الفاء أنها عاطفة للمفصل على المجمل يأتي ايه مجمله إن أنشأناهن ان شاء يعني خلقهن الله خلقه طيب ما تبين هذا الخلق وكيف هو وعلى هي هيئه فجعلهن ابكارا عربا أَتْرَابًا بيان على أن هذا الخلق صفتك وأنهن أبكارًا وكونهن عربا وكونهن أَتْرَابًا قال وهذا من فرأت به الفاء وذهب بعضهم إلى أن الفاء قد تأتي لمطرق الجمع كالواو إن كانت بقرينة وإلا فلا وقال به القرمي القرمي هو أبو عمر الحاشي واحد أبو عمر صالح بن اسحاق توفي سنة خمس وعشرين مائتين هجرية قال وقال به الجرمي في الأماكن والمطر خاصة كقولهم عفى مكان كذا فمكان كذا وإن كان عفاؤهما في وقت واحد ونزل المطر بمكان كذا فمكان كذا وإن كان نزوله في وقت واحد قال أمره القيس بالسقوط اللي بين الدخولي في حوملي دفع نبكي من ذكرى حبيب النوزيلي بالسقوط اللي بين الدخولي بين الدخولي في حوملي دخول حوم منطقتان ضقتان وقال النابغة عفزو عفزو حسن من من فرتنا فالفوارع فرتنا منطقة عفى ذو الحسن من فرتنا في الفوارع وف جنبها ف اريك في التلاع الدوافع هذه كلها مناطق كلها مناطق عفى وعفى المكان يعني تستخدم في الاصداف بمعنى عفى اي ذهب هش ذهب يعني ما فيه من الخضرة والنداوة وتستخدم يعني عفا بمعنى بمعنى زاد الزرع ونمى يأتي هذا وهذا قال وقد, وقد اتضح بما ذكرتهم من هذه الأقوال ان ما نقله بعضهم من الإجماع على أن الفرد التعقيب غير صحيح لماذا غير صحيح التعقيب هو الاصل وإذا خرجت عن غير التعقيب قد تخرج لمن لدليل ان دل دليل على معنى غير التعقيب عملنا بهذا الدليل وعملنا بالقرينه وان لم يدل, فم... يدل فالاصل ما هو هذا اصل التعقيب هذا هو. وقال بعضهم الترتيب الفائي على ضربين ترتيبهم في المعنى وترتيبهم في الذكر تفصيل والمراد بالترتيب في المعنى أن يكون المعطوف بها لاحقا متصلا بلا مهلة كقوله تعالى الذي خلقك وسواك فعجلك وأما الترتيب في الذكر فنوعان أحدهم أعطهم وصل على مجمل وهو هو في المعنى يعني من حيث البلاغة بليغ معنى بلاغي عظيم وهو هو في المعنى. كقولك توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه رجليه توضأ هذا ما هو مجمل توضأ فمسح وجهه ويديه ومسح برأسه رجليه هذا ما هو مفصل. ومنه قوله تعالى ونادى نوح نوح ونادى نوح ونادى نوح ربه فقال ربي ونادى نوح ربه فقال ربي ونادى نوح ربه طيب من النداء قال فقال ربي الآية والثاني عطف لمجرد المشاركة في الحكم بحيث يحسن الواو يعني يقمل مكان يقمل اللواو مكانها حل محلها اللواو هذا هو الضائع هذا يعتبر ضابط ضابط أن يحل محلها اللواو كقول امرو القيس ابن حقر الخندي آكل المرار بسقط بين الدخول في حوملي وسمي غيره وسمي وسمى غيره هذا ترتيبا في اللفظ قال مراد الشاعر وقوع الفعل بتلك المواضع وترتيب اللفظ واحدا بعد آخر بالفا ترتيبا لفظيا ترتيبا لفظيا الفعل وقع بالموضعين والترتيب لفظي لذكر المواقع مكان الأول فالثاني تنبيها تنبيه قال لا يخلو المعطوف بالفاء من ان يكون مفردا او جمله والمفرد صفه وغير صفه فالاقسام ثلاثه فان عطفت مفردا غير صفه لم تدل على السببيه مفرد غير صفه جاء زيدا فعمرو هذه ما تدل على السببيه جاء زيدا فعمرو ما دلت على ان مكي زيد ساب لمكي عمرو و مكي عمرو عمر ساب لمكي زيد ما فيها دلال على هذا قال نحو جاء زيد قام زيد في و انعطفت جمله و صفه دلت على السببيه غالبا غالبا هذا هو راجح نحو فركزه موسى فقضى عليه ما هو, هو سبب القضاء عليه هو الموت الوكس الوكس, الوكس ونحن لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون ما هو سبب امتلاء بطونهم الاكل من شجر الزقوم فشاربون عليه من الحميم أيضا الشرب وماذا يعني ملء البطون سببها الاكل والشرب الشرب من الحميم والاكل من شجر الزقوم قال الزمق سريف الكشاف فإن قلت ما حكم الفائده كات عطي في الصفات قلت إما أن تدل على ترتيب معانيها بالوجود إما أن تدل على ترتب معانيها بالوجود كقوله يا لهفة زيابه للحارث الصابحي الغاني في, في الآيب يا لهفة زيابه للحارث الصابحي الغاني في, في الآيب كأنه قال الذي صبح الصابح يعني الذي غزا في الصباح فالغانم فغانم فالعايب فآب يعني فرجع هذا الأول والثاني وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه تفاوت من بعض الوجوه كقولك خذ, الأك... خذ الأكمل فالأفضل واعمل الأحسن فالأجمل وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقولك رحم الله المحلقين فالمقصرين يعني موصوفاتها ذا موصوف بالحلق ذا موصوف في تقصير والحلق أولى فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق قور الفاء العاطفه في الصفات والفاء العاطي والفاء الفاعل عاطفه احكام اخرى مذكوره في مواضعها لا حاجه هنا لذكرها يعني فيها توسع كبير في كتب النحو في كتب النحو طيب ان شاء الله درس اليوم وغدا باذن الله نخذ الفاء الجوابية فما بعدها جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين